بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبيه ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا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 من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شفورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً فإذا جاء وعد أوراه ما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شجيد فجاسوا خلال الديار وكان وعد مَفْعُولاً ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكُرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأن وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا النار سِدَّةَ كَمَا دَقَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَّوَّ مَا عَلَوْتَ تَبْيِرَا أَسَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ نُعْتُ مُعْدِنَا وَجَعَلْنَا للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن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 وكان الإنسان عجولاً وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبته وَجَعَلْنَا آيَةً ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ مُبَيِّنَتَيْنِ لِتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ وَقُلَّ إِسَانٍِأَزَمنهُطَائِ وَهُ فِي يورُ قِطِ وَنُقْردُ لَ لَ يَمَ القمَةِ كِتابَابَ القاهمَن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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أمرنا مثر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بجنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ما يضلها مذموم من مدح و من اراد الاخره وسعى لها سخيها وهو مؤمن وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور وَالنَا بَعضَهُمعَ بَعْ وَلَآخَِةُ أَك بَودَ رجاتِ وَأَك بَو تَْتَقلَ ل تَجَ المَ اللَّهِ إلَن آخََفَ تَقَدَ مَّومَ مقْنَغُول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 وقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جناحا ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وَنُعْلِمُ أَغْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا ترِضًا م غَمهُوم بِتِغ أََحمَةٍِّرنِ رَبَ بِكَ تَْ توهَا فَقُلَم قَولَمْ نلَم مَن, ربك ترجوها فقل لهم قولا من ميسورا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 انهو كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولا تكون خشيه نحن نرزقهم واياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا سََّ في حََّ مَمَ اللهُ غَِّ بِحَ وَمَن قتلَ مَومَ فَقَدجَعَل وَالهِ سُط فَل يسف فيبَد إِهَُ كانَانَ مَ ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدته وأوهوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واستخذ من الملائكة إنافا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نكورا قل كان معه الَّذِي اسْتَغْفَرَ لِذِي الْعِلْمِ فِي سَبِيلٍ تُبَاهَا نَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ ومن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه لتسبيحه إنه كان حليماً غفوراً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 اَذانِهِم وَقَرَ وَاِذَا ذَكَرُوا رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبٌ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إلا رجلاً وَمَنْ كَلَّفَ ضَعْفًا لَكَلَّ أَمْثَالُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَمُنْفَثًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا حجارة أو حبيدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هم قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا به تُمْ إِلَّا قَلِيلا وَكُلُّ عِبَادِي يَخُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يغذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا كَشَ لِعَنكُ وَل تَحَولَ أُلائِكَ الذيينَ يَدَعونَ ي بتَونَ إ رََّ بِهِمواسلَ تَأَههُ أَقَرَبُ وَيَدُونَ رح وَم تَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْزُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ عَذِّبُوهَا عَذَابًا شَذِيدًا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطينا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 قلَ هابِ فَمَن تَبعَكَ مِنهُ فَإِن جَهله مَ جَزَ واستبزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم جَيْطَ عَنِ اللهِ مُرَا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلطان. وكفى بربك وكيلاً.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 فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يحسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح؟ فيرسل عليكم قاصفا مِنَ الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في بَرّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا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 ولولا أن ثبتناك لقل كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف لَا تَجِدُ لا تجد لك علينا نصيرا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ يُرْسُلِنَا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 وَ إِلَ نَهَبََّ بِذ أَو حَن إلَكَث لا تَجدِ لكَ بِه عَن وَكلَ إَّ رحمةَم مِن الرَبِك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 وَل قَد صََّّص نَالٍ النَّس فيِي هذا القُآنِهِ كلُلِّ مثَل فَأَبَ أَكزَوْ النَّاسِ إلا كُفُورَ وَقَاولُّؤ مِنَ الأرض أو تكون لَكَ حَ تَفْدَُ لَناَا مِنَ الأأَبضِيًا بُوعَاء أَو تَقُونَ لَك جَنَّةُم مِنَّ خيِيلِ وَعِنَ بِ فَتُبَدِّرَ أَنهَا رَسِلَ لَهَا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 الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا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 ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحسوهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله قادر على أن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 كان الإنسان قطورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن أظنك يا موسى مستورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظن يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني يَا رَائِلَ اسْكُنُ الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ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 وأدوا ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا